pan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 الرحمن الرحيم سَاءَ الذَّائِلُ بَعَادِ وَاقِعٌ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ له دافع مِنَ اللهِ ذِي الْمَعَارِجِ تَرُدُّ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ Fasbir صبرا جميلا Innehum yaro يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهل